الحمد لله رب العالمين اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونطلب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن وَاَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم نَّبِيًّا وَنَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا فَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي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 العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصلوا بالحق وتوصلوا بالحق